وقد يحلقون رأسه أو لحيته إذا كان فيها جراح حتى يعالج تلك الجراح ومعنى ذلك أنه يشبه متحلل وقد يخوته الحج إذا كان ذلك احراما بحج قد يبقى في المستشفى شهراً أو أشهراً إذا كانت الشجاج مثلا أو الكسور متمكنه وكثيرة فمثل هذا محصر فإنه يذبح عنه وينوي التحلل بحاجة يحل له الطيب كأنهم قد يطيبونه لأجل جراه وقص الشعر وقص الأبهار لأنه قد يطول أظهره او ابخارها و... ولبس المخيط وتغطيه الراس فلا بد انه يذبح حتى يتحلل ومثله ايضا في هذه الازمنه يشترط على من يريد الحج أن يأخذ التصريح واذا لم ياخذ التصريح ومر على الشرب وليس هو معه ردوه وامره ان يتحلل فاذا تحلل ورجع اعتبر محصرا فيقال له ان كنت قد اشتربت عند الاحرام ا بقولك فان حبسني حابس ا فمحلي حيث حبستني ا فلك ان تتخلل ا بدون اجزيه ا بدون فديه ا لم تشترط فانك تعتبر محيما حتى لو لبست ولو رجعت ولا تتحلل إلا بالرجوع إلى متى ولو بعد فوات الحج وتحلل بعمره أو تذبح ذبيحة ترسل من يشتري لك ذبيحة تذبح بمكة من الغنم المجزئة في الأضحية ثم تتحلل واما الذي اشترط فلا شيء عليه اذ اشترط عند الاحرام بقوله اللهم اني اريد الاحرام بحج او بعمره فتقبل مني واسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني اي محل يتحللي أي تحل لي أحيث تحبسني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما اشترك هكذا أيضا الكثير ألو انكسر أمين سقط من السيارة وانكسر أحد عضائه أكساق مثلا أو هخزا او عبد وارسل المستشفى ولم يتمكن وكان قد اشترط ان حبسني حابس فمثل هذا لا يحتاج الى بابه ومثله ايضا الذي لم يكن معه تصريح اذا اراده الجنود وهو قد اشترط إن حبسني حابس أو منعني مانع فما لي حيث هبستني يعتبر هذا عذرا ويباح له أن يتهلل ومثله بعض النساء التي تحرم وهي تخشى أن تأتيها الحيض ولا تتمكن من الاثمان افان لها ان تشترط ان ان حبسني حابس وتعني به الحيل افا اذا اشترطت ثم جاء الحيل قبل ان تقوم وتسعى افانها تبقى في مكه افان استعجل اهلها وقالوا أننا مستجلون لأن ننتظرها لها والحال هذا أن تتحلل إذا لم تكن اشترطت فان اشترطت وقالت بسني حابس فالحيب اعتبره حابسا يعني مانعا اعتبر هذا إخصاراً فلها والحال هذا أن تتحلل أما إذا لم يشترط هؤلاء بل أحرموا ولم يقولوا عند الإخبار من أن هبسني هبس محل حيث فلا بد من أهد أمرين الأول اذ ابخ دم ان ما من الهدي واكله واحده من الغنم ويجزي سبع بدنه او سبع بقرة أسعني اذا لم يجد اذا لم يجد الدم فإنه يصوم يصوم آشرة أيام ويجعلها من نية التحلل حتى ورجع رجع إذا رجع إلى بلده نقول له ارجع بإحرامك أنت محرم وتبقى على إحرامك حتى تذبأ وليس لك أن تتهلل أو حتى تصوم عشرة أيام أبنية التهلل فإذا رجع مثلاً ليس معه تصريح ولم يكن اشترط أو رجعت المرأة التي لم تتمكن من الأطواب ولم تكن, ولم تكن اشترطت فإنه يبقى بإحرامه إلى أن يذبح له مكشات فإن لم يجد فإلا أن يصوم عشرة أيام وينوي بها التحلل، وذلك لأن الله تعالى أجاء لبدل أل أدم التمتع عشرة أيام. أدم التمتع ذكر في قوله فمن تمتع من أبل عمرة إلى الحج. فمستأسر من الهدي. فمن لم, لم يجد الهدي. فصيئوا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة فجعل بدل دم التمتع صيام عشرة أيام فكذلك دم الإحصار يصام بدله عشرة أيام إذا لم يكن اشترط ويبقى بإحرامه حتى ينهي الصيام ذكر بعد ذلك فجيه الوقت في نهار رمضان يقول يجب على من واطيع في الحج قبل التحلل الاول او انزل مني بمباشره او استمناء او تقبيل أو لنسل شاهوة أو تكرار نظر أبدا فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة عندي وسبعة إذا رجع هكذا إذا كان ذلك قبل التحلل الأول هذا في الحج فإذا وطئ أباد الإحرام مثلا في ليلة عرفة وهم في منى فهذا قبل التحلل الأول كذلك إذا وطئ في عرفة أو وطئ ليلة مزدلفه وهم في مزدلفه او وطئ بعدما وصل الى منى وقبل ان يرمي ويحلق وطئة الوقت الذي هو اجماعهم اب العلاج هذا قبل التحلل الاول هذا سبب موجب الثاني إذا أنزل منيا بمباشرة باشر امرأته بأن ألصق بشرته ببشرتها فثارت شهوته فأزل فعليه بدنا الثالث الاستمنى عمل العادة السرية إذا استمنى متعمدا عارفا فعليه بدنا الرابع التقبيل قبل امرأته تقبيلا أثار شهوته فعليه بدنا الخامس اللمس لشهوة إذا لمس وكرر اللمس لشهوة إلى حتى أنزل السادس تكرار النظر بشهوة نظر إلى امرأته أو امرأة أجنبية وآخذ يكرر النظر وذارت شهوته إلى أن أنزل أما إذا لم يكرر إنما هو نظر فجأة ولثارت شهوته أفعين هو الحال هذا لا تجب عليه لأن نظر الفجأة يعفى عنه أسأل النظر النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاه فقال اصرف بصرك ولم يعاتب وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الاخره اهكذا اه ليست لك يعني لا لا تكرر تعيد النظرة فإذا شر النظر حتى أنزل فعليها هذه ديار ألف ديار وبدنة البدنات واحدة من الإبل لذكر أو أنثى أو من البقر فإذا لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة من العدي وسبعة إذا رجع الحقوه بدم المتعة هكذا قال ذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص قالوا للواطعين أهدي أهدي أهديا هدياً فان لم تجد تصوم ثلاثه ايام من الحج وسابت اذا رجعتم هكذا قال قال هؤلاء الصحابه وهو من العبادله قالوا ان العبادله الذين اشتهروا بهذا الاسم من صغار الصحابه اربعه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص يقولون ان قولهم يعتبر حجه كانوا ينقلون عنها هذا قول له وقع ان رجلا يعطي امراته فقالوا له اهدي هديان وهدي يدخل فيه الواحده من الغنم اهدي هديان ولكن أرجو آية المشهورة أنهما قال بدنه قالوا أهدي يا بدنه خيرا سيدا فصلنا ثلاثة أيام في الحج وسابعة إذا رجعتم هكذا ثم يذكر أنه يذب هذا الذي وطع الإثمام ولو كنا إن عمرته وحجته أو أو فسدت يعني فسد هذا النسوك ولكن يبكيان على إهرامهما ويطوهان ويسعيان فواف حج وسعيه وكذلك المبيت بميناء والرمي في الأيام الثلاثة أو الاثنين بعد يوم العيد كل هذا يتمه ولو قلنا ان حجك فسد نقول يلزمك الإتمام ولو كان فاصلا وليس هناك من العبادات ما يجب إتمام فاسده إلا الحج والعمرة أمر الله بالإتمام في قوله وأتموا الحج والعمرة لله يعني من دخل فيه بدأ به الإتمام ثم قال في المفسر ثم رخص إلا للمفسر فا لهذه فتوح في إجماع الذي جمع مرأته وكان مهرمين ويلحق به الإزدر بالمباشرة في عنه داخل في قوله تعالى فمن هجر فمن في قوله تعالى فمن فرض في ان الحج فلا رفث والرفث هو الشر بانه الجماع ويدخل فيه ايضا مقدمات الجماع التي منها منها الانزال بالمباشره ومنها ايضا الانزال بالاستمناء وكذلك التقبيل الذي يحصل منه إنزال أو اللمس بشهوة وتكراره إلى أن يحصل إنزال بثوران الشهوة أو تكرار النظر أفن يقاس على الواقع ما يشبهه أما الوطء بعد تحلل الاول الأول أفعنه لا يفسد النسك أبل النسك الصحيح حجا أو أمرا ولكن إلى مثل وطئ بعدما أرى وحلق وبقي على الإطلاق يستهتنون أن يخرج إلى الحل فيحرم منه ليطوفوا طوال زيارة مهرمة يخرج مثلا إلى التنعيم أو إلى عرفه يعني خارج حدود الحرم ويحرم أو أخوة زوجته إذا كان جميعا بقي عليهم الطواف. إذا من هذه الحال ينضي إلى الحل ويحرم منه حتى يطوف طواف الزيارة وهم محرم وهذا على وجه الاستحباب هكذا ذكروا قالوا لأن الطواف ولا يتم نهجع إلا به لا شك انه ركن والصحيح ايضا ان السعي ركن وهناك من يقول ان السعي من الواجبات كيف هذا الصحيح انه يخرج الى الحل ويحرم منه حتى يطوف ابواه الزياره وهو محرم حيث أنبت واثر ركننا لا يتم الحج الا به. وسئل ابن عباس رضي الله عنه مع الرجل الأصاب أهله قبل أن يوم النهر. فقال ينهراني جزورا بينهما وليس عليه الهج من قابل. هكذا رواه الإمام مالك رحمه الله. وهذا رجل قد الأول الاول رمل الجمره يوم العقبه جمره العقبه يوم العيد وحلق راسه وبقي عليه, عليه الطواف والسعي وواطئ امراته قبل ان يطوف فابن عباس أمره بأن يذبه ينهران جزوراً واحدة من العبل يجعلانها بينهما وليس عليه الحج من قابل بخلاف ما إذا أفسد ذلك قبل التحلل الأول فإنهم أفسدوا بأن عليه الحج من قابل هكذا ذكروا ولان ذلك فيما اذا لم يكن قد حج حج الفريضه فيقولون حجتك هذه او عمرتك بطلت او فسدت بهذا الفعل فاذا كانت قد فسدت فلا بد مع كونك تتمها أن تتأتي ببدلها. وأما إذا كانت تهلل التهلل الأول فإنهم يجعلون عليه فجية بدلة لكبال الم... المص... العمل الذي هو هذا الوطن. فلعجل ذلك ينهراني جزورا ولا يزمه الحج من قابل هكذا قال ابن عباس ولا يرغلهم مخالف من الصحابة ابن عباس أفتع بجزور ولكن وذكروا أيضا أن عليه هشات أنها تجديه تجديه هشات واحدة من الغنم من ضعن أو معزن بقول أو إناس وقالوا لأن الإهرام قد صف بالتهلل الأول حيث أنه رنى وحلق أما إلى أسانق الطاف، يعني معناه أنه طاف بالبيت، ثم حلق، وبقي عليه رمي جمرة العقبة، ثم وضع أو استمنى، في الحال حال، إلا يزمه أن يخرج إلى الميكات ويخرج إلى الفل لا يخرج الى أجل الفل لا إلى الميكات ولا إلى عند الفل لأن الرمي ليس مثل الطواق بل يرمي ولكن يلتجم بالفدية التي هي بدنه أو عشاة فبينها بحث هناك نهران جسور بينهما وقالوا قالوا عليه شات، وذلك لراهن كونه مجيئهم من صيام او صدقه او نسك واكل النسك شات، وكذلك القول انه اسيشر من الهدي ما اسيشر والا اسيشر واحدة من الغلم حتى ولو تيس أو نهوه صدق عليه أنه يجابه أمس سيسر من الهدي وذلك لأن الإحرام قد خفى بالتهلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة جناية موجبه أي موجب هذا الوطن الذي كان بعد التحلل الاول دون موجب الإحرام التام لأن الذي لم يطوف ولم يسعى ولم يرمي ولم يحلق إحرامه كامل ما لم يقضي منه شيئا بل أنه باق على اهرامه بخلاف الذي قد طاف وحلق ولم يرمي عورنا وطاف ولم يحلق عورنا وحلق ولم يطف عليه, التحل... عليه بقيه التحلل يكون عليه واحد ويكون قد خفف الاهرام هذا أن تهلل التهلل الأول في أن يكون موجبه الله موجب الإحرام التام على خفة الجناية وعدم إفساده للحج يعني أن الوطن بعد التهلل الأول لا يفسد الحج ولكن عليه بالجاه وفاق لأبي حنيفة رحمه الله ورغاية الثانية عن الإمام أحمد أنه يلزمه بدنا يعني في التحلل الثاني بعد التحلل الثاني قال عليه بدنا ودليله هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال في رجل صبه لا قبل يثير يقول ينحران جزورا بينهما فابن ابن عباس أفسد بأنهم على ما بدنا ينحران جزورا والقول الأول أن عليه أشات وأحيلت من الغنم وسبب ذلك أن الإحرام قد خف قد خف بهذا التحلل الأول الشافعي يرى أن عليه بدنه وأبو حنيفة يرى أن عليه عشاة والامام احمد عنه روايتان روايه ان عليه بدنا وروايه ان العيشات شاس ولعله اذا قدر يختاط وينهر جزورا واذا لم يجد او عجز التفا بالشاس ولأنه ايضا إذا لم يجد جميعاً لا شاءة ولا بدنة انتقل إلى الصيام الذي هو صيام عشره أيام وصيام عشره الأيام قد جعله الله بدل الهدي في التمتع أفيه وقال كذلك أيضاً في دم الإحصار يقول وفي الامره إذا افسدها قبل تمام السعي عليه شات لقول ابن عباس من وقع على امراته قبل التقصير عليه بدياه من صيام او صدقه او نسوك ارواه الاثران هكذا العمره اركانها الاهرام والطواف والسعي واجباتها الحلق او التقصير تمر ثم طاف والسعي ولم يهلك ولم يقصر ثم وطئ فانه لا تفسد عمرته ولكن عليه شاطئ يعني قول ابن, أب... ابن عباس عليه بديه نصية من صدقه او وكان ابن عباس يرى انه مخير ان يصون او يتصدق او ينسك وهذا في فديه المحظور الايه في قوله تعالى فمن كان مرئبا او بهذا مراسه ففديه من صيام او صدقه او نشوك المراد اذا خلق قبل ان يتحلل فانه يخير ولكن إذا أفسد العمره يحدث أن تذير من الشباب يحرمه وامرأته ثم يطوره ويسعى ويذهب إلى الشقة وهو وامرأته قبل أن يحلق ثم يحدث منه جميع أو مباشرة يحصل منه الإنزال فمثل هذا تمت عمرته لم تفسد وذلك لانه حفله الاركان وما بقي عليه الا الحبكه والتفسير فيقال حيث انه فعل هذا المحبوبه قبل تمام العمره فلا بد انه جذب فديه على الاقل شات وبعضهم تكون المراه قد قصرت وهو ما قصر ولا خلق كثيرا ما يحدث انه يغفل فيذهب الى الشقه التي استاجرها او سكن بيها ويخلع فيها ويخلع ثيابه ويرتسل ويتنظف وهو لم يحلق ولم يقصر فيقال له انت باق على اهرامك اقلع ثيابك والبس اهرامك واذهب الى الحلاق لا يحصل لك التحلل حتى تحلق او تقصر فان افسد يعني واطئة ونحو ذلك فعليه شات ذكر بعد ذلك اعتهل للأول بأي شيء يحصل يحصل باثنين من ثلاثة رامي وحرك وطواف وسعي مع الطواب إن كان عنه سعي يحل له كل شيء إلا النساء أبت الاول للأول فإذا أرمى وخلق ولم يقف أجاز له أن يلبس ويتطيب ولم يجد له اي جامعه او مباشره حيث قال اثنين الرمي والحلق فاذا افاض الى مكه راسا يوم العيد وطار. وذهب الى الحلق وحلق وبقي عليها الرمي التهلل الاول حيث فعل الطواف والحلق ولم يذكر السعي لان السعي قد لا يكون لازما وذلك لان بعضهم يحرم مفرجا او يحرم كارنا واذا قدم الى مكه فبدا بالطواف يسمى طواف القدوم ثم سعى باي عباده فيسكت عنه السعي الذي بعد الطواف الزياره فاذا جاء الى منى يوم العيد ما بقي عليه الا طواف ليس معه سعي اما اذا كان محرما أبي قدومه بعمره وكمل العمره ولبس ثيابه ثم بعد ذلك اهرم يوم التروية وذهب الى منى ثم الى عرفه ثم الى مزدلفه ثم رجع الى منى فان عليه بعد رجوعه الراميون والحلق والطواف مع السعي لا يحل التحلل كله الا اذا اتى بالاربعه هذا على الكون المشهور ان السعي الركن هكذا والحاصل انه اذا فعل اثنين من ثلاثه حللت حلل الاول هذه هي الثلاثه ارامي وحلق وطواف او طواف مع السعيد اثنين ارن وحلق يلبس اثنين ارن وطاف قبل ان يحلق اثنين يلبس كذلك طال وسع وحلق اثنين يعني حلق وطواف حصل اثنان ففي هذه الحال يتحلل التحلل الاول هناك من يرى ان التحلل الاول يحصل في الحج اذا رمى انه اذا رمى مجرد الرمي حل له كل شيء الا النساء والدليل اثنين هذا حديث عن عائشه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم خلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء ما ذكر الا رمي الحلق واستثنى النساء دل على ان الحج بقيه الا وهي الطواف والسعيد ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم منه اتيا من مزدلفه بدا اضر مفرم الجمره بسبح الصياد ثم عدل الى المنحر فنهر البدن الذي هو هادئ التطوع وهو مائه بدنه نهرها وآترتهم يسلخون ويطرخون وبعد ما نهرها دع الحلق أفحلك وأطى شعره وأبطل حتى يفرق ثم بعد ذلك أفاض أفاض إلى مكة والطرف وسعى او الطرف فقط لانه كان قارنا وكان قد سعى بعد طواف القدوم فتقول عائشه رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين اهرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ورواية المشهوره المشهورة الإحرامه قبل أن يحرم ورحله قبل أن يطوف بالبيت طيبته من المسك وذلك في المدينة في الفليفة إذا طيب شعر راسه. حتى ان الطيب صار له لمعان في مفرك شعره بعد الاحرام بقي اثر الطيب في شعره وفي راسه ولم يطيب ثيابه ولما جاءه رجل محرم في جبه عليه اطيب وكان ذلك بأرفة أو بمجدالفة قال له انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب لأن الجبة مخيط ولأن الطيب الذي في ثيابه يعني في ثياب إخرامه محرور فلذلك أمره بأي أنزعاء ايما ويا عشر الطيب ولم يأمره بفدية وذلك لانه جاهل الا الصحيح ان يكون طيبه قبل الاقرار اي قبل ان يعقد النيه ويكون طيبه للتحلل بعدما يفعل اثنين بعدما يرمي ويحلق أو بعدما يرمي ويطوف أو بعدما يطوف ويحلق أنه يجدره الطيب وتجدره للأسياق أما التهلل الثاني فإنه يحصل بما بقي من السعي وكان المؤلف لم يجعل السعي من الأركاب أبل كأنه يجعله من الواجبات ولكن يأتينا في اركان الحج أنه جعله ركنان وهو القول المشهور والحاصل أنه مثلا إذا رمى وحلق وبقي عليه الطواف والسعي فلا يسهل لتهل الثاني حتى يغني ويحلق و... ويطوف ويسعى يفعل هذه كلها كذلك إذا أهلت وطاف وسعى فلا يسهل السهل الثاني حتى يفعل الثالث الذي هو الرمي. فالتحلل الثاني يحصل بما بقي عليه الذي بقي عليه واحد من الثلاثه بقي عليه مثلا الرمي اي ان كان قد حالك وطاف يعني, يعني بعدما طاف حالك وبقي الرمي وبقي عليه السعي فلا يتعلل حتى يسعى حتى يغني أو مثلاً أن الذي بقي عليه الحلق أبي أنطاف ورمى وبقي عليه السعي وبقي عليه الحلق فلا يتعلل الثاني حتى ياتي بما بقي أما السعي اذا لم يكن سعى بعد طواف القلوب هكذا يقول لا نعلم بهذا خلافه ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هادئه يوم النحر وطاف بالبيت ثم حل له كل شيء حرم منه هكذا هذا الحديث متفق عليه وهو وقع في سياق حديث طويل يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمره الى الحج ولما تمتع خادم مكه وطاف وسعى وبقي على احرام لم يحل من شيء حرم عليه حتى رجع من منى الى مكه وطاف وسعى او اطاف واكتفى بالبيت ثم حل له كل شيء حرمنا منه فالنبي صلى الله عليه وسلم اهرم كارنا ولما قدم مكة عباده ابا الطواف وسعى بعده وبقي على اقامه كالقارن والمفرد وبعدما جاء يوم الترويه ذهب الحجاج الى منى ثم يوم العرف ذهبوا الى عرفه ثم من يوم جاءوا الى مزدلفه ثم من مزدلفه الى جاءوا ايضا من الذنب الى منى ثم عمل ما عمل او في منى لما اطاب الى مكه وفي مكة تطاف اطاف ولم يسع لانه سعى قبل ذلك عندما قدم مكه ثم تحلل وسالته حفصه امراته كانت ما بال الناس يحل من عمرتهم ولم تحل انت من عمرتك فقال اني لبست راسي وكلت هديي فلا احل حتى عن فبقي على احرامه لان معه الهدي والله تعالى قال ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ما في وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا اهللت معكم يريد بذلك اي الطيب انفسهم لما انهم توقفوا بالتهلل ابا هكذا هذا الباب اسمه باب الفدية ذكر فيما يتعلق بهدية المهبورات وكذلك في من انتهى من فعل شيئا منها قبل التحلل هناك فأنا ونواصل إن شاء الله في الدرس الآتي والله اعلم Allah what you want Allah what you want Allah, Allah... الله أكبر أشهد أن لا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا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 هاي <تصفيق> على <تصفيق> الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لما ضارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله قال الناظم رحمه الله تعالى ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب الشهدي وحضر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاسترعاء يعلمه قدي ورد ورد, ورد المغني والمصافع مع دو التمسخر والرقاص تهد وترشدي ولاعب شطرنج ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغرد إن كان عباثا بها أو مقامرا وسراقا منعه الشهادة واردد ومن يقتني للأنث أو لفراخها أو الكتب لم يمنع لصحة مقصدي ومفشي سر من جماع ونحوه وكشاف ما في العرف صين بمشهدي ومن يدخل الحمام من غير مئزر ويأكل بين الناس ما لم يعودي ومن مد رجليه لغير ضرورة وخاطب بالفحش النسى بمحشدي وزاعم جمع الجن ثم منجما ورمالا وقصاصا ومؤجرا ومؤجر الردي ولعاب أرجوح ولعاب أرجوح ورفع الثقال والمسابق في سبح وسعين معودي <تصفيق> يتكلم الان كما سبب على الشهادات متى يأتي بالشهادة ومتى لا يأتي بها فتقدم أنه إذا كانت الشهاده الشهادة في حد لله تعالى كشهادة على زنا ونحوه فترك الأذى أو لا يقول ترك ادائها ترك الأذى أو لا ألا يأتي بها شتراً عليه فرجى أغن يتوب ومع ذلك إذا شاء فليشهد ثم يقول لو قيل دعوة كان إذا قامت فيها دعوة أبي اتكي هذا الانسان انه زان او انه سفران شارب خمر ودعي هذا الشاهد للشهاده فلياتي لقول الله تعالى ولا يعبث ويعداء اذا ما دعوا اي لا يمتنع اذا دعوا للشهاده واما اذا كثر الخنا وكثر الفحش فانه يرفع بامره او نصح ذلك للستران او ذلك الزانج ولم يقبل النصيحه ففي هذه الحال قد يجب أن يؤدي الشهادة ثم يقول وينذب للإرشاد ألا مثوبه على كل عقد غير ما أوجب أشهدي يقول يندب أداء الشهاده للإرشاد الارشاد يعني النص والتوجيه أن يشهد إذا أرشد ولا تكون المذوبة المثوبه يعني طلب الثواب لا مذوبة يعني على كل أثر الأولى أن الشاهد لا يأخذ على شهادته زوابق، فيندب على كل عقد غير ما أوجب الشهدي أما ما أوجب فإنه يجب وأما غير ما أوجب عقد غير واجب فإنه يندب يندب الشهادة عليه لقول الله تعالى وأشهد إذا تبايعتم ثم يقول وحبر شهادات الفتى ابي سوى الذي باوقات الاستراء اي باوقات الاستراء ان يعلمه كذي أو كذي الحبر المنع أي منع شهادات الفتى يمنع بسوى النبي استرعيه بأوقات يعلمه أوقات الاسترعى المراد بالاسترعى التحميل أن يقول لك عندي شهادة وأنا أسترعيك ان يحملك ان تحمل هذه الشهاده عني اذا دعيت فاشهد عني هذا باوقات السرعه يعلمه قد اي فقط لا يشهد الا بما يعلمه والسرعه عليه ثم يقول ورد المغني والمصافح مع, مع ذوي التمسخر والرقاص تهد وترشد اي لا تقبل شهادتهم المغني الذي هو مشتهر بالغناء ترنما وتلزينا وتمايلا وترقيقا ونه ذلك مما يكون سببا للفتنه وسببا للفساد فلذلك اذا اشتهر ان هذا من الغنى يعملون الغنى فترد شهادته وكذلك المصافع قد يشتهر انسان بعمل الصفع الذي يلعبون ويصفع احدهم الاخر فهذا ايضا ترد شهادته وكذلك صاحب التمسك الذي يسخر باهل الخير لقول الله تعالى فإسخرون منهم الذين يلمذون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم فإذا كان هناك طائفة عملهم السخرية يتمسخرون ويستهزئون دون فائده ويتنقصون يتنقصون على الخير والصالحين هذا قد يبلغ الكفر لقول الله تعالى بالله اياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم هذا يصل الى الكهر الذي هو التمسخر فلا تبطل شهاده المتمسخ وكذا الرقص الرقص هو اللاعب المعروف الذي يرقص بالاحتفالات كما ترقص النساء في الحفلات هذا ايضا ترد شهادته وكذا لاعب الشطرنج ولاعب النرد لفعله الحرام هذا عظام لا تقبل شهادته لان هذا الشطرنج يعتبر من اللهو مر علي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون شبها بالاصنام وكذلك النرد، ويسمى أيضا النارد شير الذي هو لعب أهل الاختمام ولعب اهل الله اللعابون الذين هذا شغلهم يلعبون بما يسمى البلوت أهل الله يتلخون به أو ما يسمى بالكيرم أو لعبة الزنجفة الأوراق التي يلعبون بها ويلفون يسمى هذا النرد في الحديث من لائب بالنرد شير فكأنما صبغ يده له لحم خنزير ودم فلاعب النرد اترد شهادته ترد شهادته هذه فعله ثرة ولعاب من المغرد الثمام قد اتخذ ايضا له فإن كثيرا من آل الله النعيم يلعبون بالثمام فيشرون إلىه ما يطير إذا ما يشرون إليه مرة أخرى فيقع ويكون هذا دايدنهم هذا أيضا من الله لاعب الحمام لعب الحمام المغرد التغريد هو صوت الحمام إذا كان عباثا عباثا بها يعني عباثا بالشطرين وبالنرب وبالحمام يعمل ذلك عبثا أو مقامرا الكمار هو الميسر يعني لاعب الكمار قائب النرد قد يأخذون عليه مالا فيكون ذلك الميسر المحرم أو مقامرا وسراق يمنعه الشهادة وارددي إذا ثبت أنها لسراك يعني قد سرق فمنعه الشهادة امنع من شهادته ورد شهادته ومن يقتني للأنس أو لفراخها أو الكتب ألم يمنع أهل مقصدي هناك من يقتني الحمام للأنس أول لفراخ الفراخ أو لما أو نحو ذلك كأنه الدجاج جاءناه لا حرج في ذلك ولا ترد بشاهدته و... يقول ومفشي سر من ومفشي من جماع ونحوه فترد شهادته إذا كان يفشي السر الذي بينه وبين زوجته بأن يقول فأتت بها كذا وأتيتها من كذا وكذا فيفشي ما بينه وبين امرأته من الأسرى سواء الجماع او غيره وكشاف ما في العرف الصين بمشهد الذي يكشف الاشياء المصونه التي يعرفها الناس يكشف اسرار غيره يكشف الاشياء التي يصونونها فمثل هذا ايضا يعتبر كان عمل منكرا فترد شهادته العرف هو عرف الناس الذي يتعارفون عليه الانسان مثلا اذا كان يفشي يسر ما في منزله فطلع انسان عليه فقال ان فلان عنده كذا وكذا وان عنده كذا وانه يفعل كذا وكذا في منزله يفشي هذا السر كشاف ما في العرف صين بمشهد ومن يدخل الحمام من غير معزق لا تقبل شهادته الحمامات يراد بها الحمامات الارضيه التي توجد في البلاد البارده وهي من اجورين والاصل انه مظلم لأنه لا تكون لا يوجد فيه أنوار قبل وجود الكهرباء لا يتقدم السواج ونحوه فلأجل ذلك يكون مظلما فيدخلونه فإذا دخله وليس عليه إزهار فقد يحتك بغيره وتمس عورته عورة غيره فيكون بذلك كان أساء أما إذا دخلوا عليه مئزر فلا خرج ويجلدوا عند الحاجة من يدخل الحمام بغير مئزر ترد شهادته ويأكل بين الناس الذي يأكل في السوق والناس ينظرون إليه ترد شهادته لان هذا مما من اختشى منه أهل الشام لا يأكل أحدهم الناس يمرون عليه إلا إذا كان داخلا في داخل مطعم أو ببيت أو نحو ذلك أو شيئا يسيرا كتفاحة ياكلها مثلا ويمشي أو نحو ذلك هذا يعفى عنه أما الذي يأكله قدام الناس شيئا معتاد عليه فترد شهادة ومما الدرق ليه أهلي غير ضرورة الذي يمجر إليه في الحلقة لغاية ضرورة كالذي يشتكيك دمئين يتكيرك وتيف يمجهما فإن هذا معذور أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالذي يمجر إليه ويقابل بها الناس يكدح ذلك بعزالته فلا تقضر شهادته وخاطب بالهش النساء الذي يخاطب النساء بالهوحش فيقول أنت إل تفعلين كذا أو أما تفعلين كذا أو أنت الذي فأتي أو تفعلين أو ألا تغبين أن أفعل معك أو نحو ذلك يخاطب النساء بالفحش أي بالكلام الفاحش الله تعالى يقول إنما أرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطر وزائم جمع الجن الذي يدعي أنه يجمع الجن يعتبر هذا أيضا في أعدالته فلا تقبلوا شهادته كثير من, أو من هؤلاء طالبا أنهم سحرة أنهم يفعلون اشياء تأتي إليهم الجن وتخاطبهم ثم يسلق الجن يعجني تسلط على فلان يا جنية تسلطي على فلان فهذا ساخر فمن يفعل ذلك ترد شهادته ثم منجما ورمالا أو قصاصا ومعجرا الردي المنجم الذي يستدل بالنجوم على الحوادث المنجم الذين يقول النظر في النجوم و هرمنا انه يهدر كذا و يهدر كذا و هذا حرام و لان النجوم لا تدل على شيء وهم هم يتخرصون و الرمل اهون و املئته اتهانه اذا جاءه الانسان و قال اسالك هل اسافر او لا اسافر ذهب الى رمل ثم اخذ يخط بها خطوطا سريعه ثم جعل ينفع اثنين اثنين اثنين وينظر اخرها هل هو واحد او اثنان فان كان اثنين كان لا تسافر وان كان واحدا كان سافر هذا يسمى رمالا وهو من الكهانه او قصاصا القصاصون هم الذين ياتون في الاسواق ويعرفون والغالب أنهم يكذبون يأتون بأهاديث لا دليل عليها وأهدهم يريد بذلك أن يأتر الذين الذين يستمعون له ويجبون بأقصصه ويقولون هذا يعرف ما لا يعرف غيره فيكونون من الكذابين فلا تقبل شهادته إذا اشتهر بذلك أما إذا كان من أهل العلم ومن أهل الكلام ويتورع يك وحده إلى مطلوبة أمنه ذلك ويقصد من ذلك تنبيه الناس وعظم ارشادهم فانه مساب على ذلك ومؤجر الردي لا تورع بشهادته كل شيء ردي إلى أجل تعجيره. فلا تؤجر اشرطه غناء مثلا ولا تؤجر افلاما خليعة ولا تؤجر طبولا يلهى بها او اله شطرنج او نرد سير او تؤجر بيتا لمن يعمل فيه خمرا فمؤجر الرجع ترد شهادته ولعاب أرجاء أرجوه هناك لعابون في المراجيح إذا كانوا مثلا من الأطفال كيف عنه لأن الأطفال يتلخون بهذه المراجيح الارجوحه واما اذا كان رجلا يعني بالغا في العشرين او قريبا منها ومع ذلك يلعب امام الناس بهذه الارجوحه فلا شك ان ذلك يقده في ويكون سلما عليه ونقصا في خفته وكذلك أراه استقال والمسابق يعني الذي يسابق في سبس وسعي معود هذا أيضاً يترد شهادة إذا كان قفل أمير في استقال التعود على الأشياء النشاط فيقولون مثلا أينا يقدر على رفع هذا الحجر السكين يتسابقون عليه حتى يعودوا أموزهم على حمل ثقيل فيتعودون على ذلك وكذلك المسابقه بالسبح السباحه السباحة قد تكون جائزة ولكن المسابقة تؤدي إلى أكادس في العدالة وكذلك المسابقة على الأقدام الصحيح أنها لا تقدم العداله الإنسان مثلا إذا قال أريد أن أعود نفسي سعي السعي عشدة السعي والقوه عليه فثبت انه صلى الله عليه وسلم سابك مره امراه او بسفر سفر امراه او عائشه دل على ان السباق اذا كان يقصد ان شاطئه لا باس اما اذا كان لمجرد له فانه يقذف العداله ونكتفي بهذا والله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه السؤال القادم شكرا جزيلا ادم ندرس الحاضر هذا السؤال الاخر ان شاء الله ان نمضي ندرس هذا الدرس ولكن السؤال الذي بعده عندنا سفر en daar was een weer en dan